وَالْكُرَى أَصَاعِبٍ إِذْ أُنذِرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ قَالَتْ نُذُرٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إلا জি সিচন হিনবি কুচ قال ই فلما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا قبل أرديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما اتعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا كذلك نجد القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا, وجعلنا لهم سمعا وأبطارا وأفئدة فما